تَجَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَخَذَ لَهُ وَلَتَتَخَذْنَاهُ مِلَدٌ نَّإِن كُنَّا فَاعِلِينَ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 وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من من قبرك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنتون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 خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٌ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا رُوحًا لَا يُكَلِّفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا أَنظُهُرُهُمْ وَلَهُمْ مِنْصَرٌ بَلْ تَأْتِيهِمُ الْبَغْيَةُ فَتَبَهَّتُهُمْ فلا يستطيعون ردها ولا